بسم الله الرحمن الرحيم. حم إليل والزيتون وقورسين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم أدناناه أسفل سافلين إلا الذين كذبك بعد بالدين أليس الله بأفكار الفاكمين